باب المقطوع والموصول واعرف لمقطوع وموصول وتام في المصحف الإمام فيما قد أتى فقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد يسين ثاني هودلا يشركن تشرك يدقلا تعلو على ألا يقول لا أقول إما الواعد والمفتوح اصل وعامه نهق قطعوا مما يغرون النساء قل فلمنافقين ام من اثث فصلت النساء وذبح حيثما والا من مفتوح كسر انما لنعام والمفتوح يدعون مع وخلف لنفال ونحل وقع وكل ما سالتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مققعا اوحي افضت مشتهت يبلو مع اوحي افضت مشتهت يبلو مع ثاني فعل ما وقعته منكلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كان نحن صلو مختلف في الشعر الأحذاب والنساء صف وصل فإن لمهود أن لن نرعلا نجمع كي لا تحزنوا تأسوا علا حد عليك حرد وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صلوه هلا ووزنوهم وكانوا ممصري كذا من الوياوها لا تفصي